يستعده بها مجلس يجلل الكروب في ذكر خير الورا مقترب بالقرب يستعده بها مجلس يجلل الكروب في ذكر خير الورا مقترب بالقرب يحل مجلس شعب منه صافي طروب يحل مجلس شعب منه صافي طروب. يا الله يا رب يا عالم ما فيما في الغيوم ايش عالمي في بحرك باده وهبوب عقيق الرحمه فيها تسقي جميع الشوق يم يلف في بحرك باده وهبوب عقيق الرحمه فيها تسقي جميع الشوق تنفنها يا خير والله طمو كن فنها مكلا يا خير والله طمو يصدق من الحياة على جميع الشعور بين النخيل الضواني والشجر والعنوب والذريات لو احب من مده الجحوب <تصفيق> الضواني والشجر والعنوب والذريات لو رب استجب للدعاء وافِر يمنع الظنون رب استجب للدعاء وافِر يمنع الظنون وادع على من عصى عذابك